الدرس الرابع والعشرون بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه لاهم وبعد. والله اليوم المراد رحمه الله تعالى في الجنداني كأن هذا الحرف الح الحرف الرابع الحادي عشر. الحادي عشر من الأحره الرباعية قال أن حرف الإنس بجيش أرفع الخبر من أخواتي إنه مذهب الخليل والأخش جمهة البصريين والفراء يحبن زياد أنها مركبة من كه التشبيه وإن فأصل كلام عندهم إن جيدا كالأسري ثم قدمت الكاف اهتماما بالتشبيه ففتحت أن فتحت أن أن صارت تفتوحة قال لأن المكسورة لا يدخل عليها حرف الجر. قال الزمق والفصل بينه وبين الأسر أنك هنا بان كلامك على التشبيه بانن كلامك على التشبيه الأولي الأمر وثم بعد مضي صدره على الإثبات وهل تتعلق الكاف على هذا بشيء قال أبو الفتح تتعلق بشيء ولست بزايدة لأن مع التشبيه فيها موجود وقد بقي على النظر في أن الذي دخلت عليها هل هي مقرورة بها أو غير مقرورة فأقول أمر عندي أن تكون مقرورة بالكاف انتهى هذا أبو الفتح وقال الزجال كاف في مضيارة فإذا قلتك أني أخو في الكلام عندهما ما وتقديرها وتقديره كأخوتي إياك موجود لأن إنه ما عملت فيه بتقدير مصدر قال ابن العصور وما ذهب إليه أبو الفتح أظهر من قهة العرب لن تظهر مدعى دعا أبو إسحاق المارة يعني ما ورد عنه التصريح بشيء قلت الصحيح أن الكاف لا تعلق بشيء وأن ما بعدها ليس في موضع جر بها لأن التركيب صيّر أنه والكاف حرف واحد وفي هذا الموضع بحث الله بهذا المختصر هذا هو القول الراجح هذا ترجيح هذا ترجيح طيب الأول أن كان مركبة الثاني أن كان بسيطة قال ولها بعضهم إلى أن كان بسيطة غير مركبة ما يعني غير مركبة يعني سمعت سمعت كأنه سمعت كأن قال واختاره صاحب رصة المباني ونسبه إلى أكثرهم استدل لها بأوجه منها أن العصل البساطة العصل عدم التركيب العصل في الأحرف عدم التركيب العصل في الأحرف الإفراد أنها حرف مفردة أن كل حرف كلمة مفردة قال والتركيب طارئا يعني إنما يعني أتحصل في يتحصل في النادر قال ومنها أنه لو كان مركبا لكانت الكاف حرف فيلزم فيلزمها ما تعلق به إذ, ليس إذ ليست بثائدة ومنها أن الكاف ان كانت داخلة على ان لازم أن تكون ما عملت فيه في موضع المصدر وخضم الكاف فترجع الجملة التامة جزء جملة فيكون تقدير في كان زيدا قائم كقيام زيد فيحتاج إلى ما يتم الجملة وكأن زيدا قائم كلام قائم بنفسه لا محاله ومنها أنه لا لا يتقدر بالتقديم والتأخير في بعض المواضع فتقول كأن زيدا قام وكأن زيدا في الدار وكأن زيدا عندك وكأن زيدا وكان زيدن ابو حقيم قلت في نسبه القول بالوساطه الى شعرهم نظر فان الظاهره ان الاكثر يقولون بالتركيب لعدم اشتهار القول بالوساطه قال ابن هشام خلاف في ان كان مركبه من ان وكاف التشبيه قال وجمل سمعاني كان اربعه الاول التشبيه هذا الذي يدور فيها هو الاصل قال ولم يثبت اكثر ولم المصريين غيره وقال ابن مالك في التشبيه الماكد فان الاثر ان زيدا كالأسدي قال فتقدمت القافتي حتى ان وصار الحرفان حرف واحدا من بها على التشبيه التوكيد الثاني تحقيق ذهب الكوفيون الى انها قد تكون للتحقيق دون تشبيه وجعلوا منه قول, قول عمر بن ابي ربيعه كأني حين أمسي كأن كانني حين امسي لا تكلمني ذو بغيه يشتهي ما ليس موجودا قال يعني كأنني يعني يعني بمعنى صرت مع التحقق تحقق حالي على هذا الوصف قال ورد بأن التشبيه فيه بينا بأن نتأمل إن ما في الأمر التشبيه بصاحب الطلب ذو بغية أي صاحب طلب والبغية يعني هيئة من هيئات الطلب والبغية هي الطلب بنفسه إذا ضميت الباء معناها الطلب وإن كسرت الباء معناها هيئة وكيفية من كيفيات الطلب هذا هو الفرق قال ورد بأن تشبيه فيه بي بأتابين بأذنى تأمل واستدلوا أيضا بقول الشاعر فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن العرض ليس بها هشام وأجيب بأن المعنى أن بطن مكة كان حقه أن لا يقشعر لأن هشام في أرضه وهو قائما مقام الغيث فلما اقشعر صارت أرضه كأنها ليس بها هشام فهي للتشبيه وقال ابن مالك يتخرق على أن هشاما وإن مات فهو باق ببقاء من خلفه سائرا بسيرته قال وأقود من هذا أن تقعد الكاف من كان التعليل في هذا الموضع وهي المرادفه للام كأنه قيل لأن الارض ليس بها هشاما قال أثالها أن تكون للشك بمنزل الضنانتو ذهب إلى ذلك الكوفيون الزقيق قالوا إن كان خبرها جامدا ان كان, إن كان خبرها سماً جامدا كانت للتشبيه وإن كان مشتقا كانت للشك وهذا المعنى يأتي فيها أحيانا قال بمنزل الضنانتو إلها ذهب لطراء بن السيد قال بن السيد إذا كان خبرها فعلاً جمله جملة صفه فهي للظن حسبان نحو كأن زيدان قام يعني يحسبه. وكان زيدا أبوه قائما وكان زيدا قائما والصحيح أن هذا التشبيه فإذا قلت كان زيدا قائما كنت قد شبهت زيدا وهو غير قائم به قائما يعني معنى التشبيه الحوم والشيء في يشبه في حالة والشيء يشبه في حالة ما يعني في بعض الحالات به في حالة أخرى تشبيه حالة بحالة قاله ابن أولاد وقيل في الكلام حذف والمعنى كأن هيئة زيد هيئة قائم فحذف قاله أبو علي قال بعضهم التجه الأول أظهر الرابع الرابع التقريب هذا مذهب الكوفيين الكوفيين توسعون في المعاني كثيرا قال الرابع التقريب هذا مذهب الكوفيين ذهبوا إلى أن كأن تكون للتقريب وذلك في نحوك أنك بالشتاء مقبل، وكانك بالفرج آت آت، وقال الحسن البصري كأنك بالدنيا لم تكن، وكأنك بالآخرة لم تزل لم تزل. قال والمعنى على تقريب إقبال الشتاء واتين الفرج وزوال الدنيا ووجود الآخرة، والصحيح أن كأن في هذا كله للتشبيه ترجيح من المرادي معنى التشبيه الحظ الجميع. وخرج الفارسي وخرج الهارسي هذه المثل على أن الكاف كأنك الخطاب والباء زائده والشتاء والفرج الدنيا والآخرة اسم كأنه والتقدير كأن الشتاء مقبل وكذا في الباقي وخرجه بعضهم على حذف مضاف والتقدير كأن زمانك بالشتاء مقبل وكأن زمانك ات ويتأول قال الحسن البصري على أن الكاف اسم كأنه ولا بتكن خبرها بالدنيا متعلق بالخبر والتقدير كأن لم, لم تكن بالدنيا والتقدير في تكل المخاطب وتكن تامة ويحتمل أن تكون نقصة التشبيح في الحقيقة لحالين حال بحال حال الدنيا حال آخر قال وقال ابن عصر الكافي لخطاب كأن ملغاه والشتاء وامتدأ والبوزة إذاك مزيد في بعزبك ومقبل هو الخبر وخرج بعضهم قال الحسن على أن الكاف اسم كأن والمقرور هو الخبر الجنب بعده حال وإن لم يستغن الكلام عنها لأنها لأن من الفضلات ما لا يتم الكلام إلا به في قوله تعالى فما له عن تلكلة معرضين ومعرضين حال مؤسسة مؤسسة لمعنى لا يستغنى عنها ومن أحكام كأن أنها قد تخفف وإذا خففت لم يبطل عملها وقال زمك سريف الوصل وتخفف يبطل عملها قال الشعر ونحل المشرق انت دياه حقاني ومنهم من يعملها وحمل ابن يعيش قوله يبطل عملها على معنى يبطل ظاهرا وتعمل في ضمير الشأن ضمير الشأن المحذوف قال وقد أطلق بعضهم عليها أنها ملغاة غير عاملة وقد فسر ابو مسل الغال المذكور فقال معنى الغاء فيها, فيها ومعنى الالغاء فيها معناه ان معناه في أن المفتوحه يعني انها تكون عامله في اسم الله سميت الغاه اذ لم يظهر عملها لان اسمها في الغالب منوي منوي معناها مقدر كسم أن كسم ان كسم ان وقد ورد ملحوظا به في قول الشاعر آه كانه آه كان وريديه رشاء كان و وريديه كان وريديه رشاء خلبي كان ورديه رشاء خلبي كان وريديه رشاء رشاء خلبي طيب وقال الآخر كأن تديه حقاني على إحدى الروايتين وقال الآخر ويمن توفينا بوقف المقسم كان ضبية تعطى إلى وارق السلم على رواية من نصب ضبية وكلام ابن مالك التسهيل يقتضي أن يكون ظهور اسمها مخصوصا بالشعر فإنه قال وقد يبرع اسمها في الشعر على رواية كان ضبية بالرفع وضبية خبر كأنه اسمها محذوف التقدير كانها ضبية ويروى أيضا بقرر ضبية بكافة التشبيه وأنزائدة أن أحكام الأخرى مذكوره في وضعه من كتب النحل وحقه إلى ذكره في هذا الموضع والله عز وجل أعلم هذا هو الكلام على كان الحرف الثاني عشر الحرف الحادي عشر من أحرف المعاني الرباعية وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا والحمد لله العالمين